Book 2 Tre og 4rs. Faløffer du når fra man Tale i telefonen! يتصل تلفونيا. يتصل تلفونيا. جاها تالت في لقد اتصلت تلفونيا للتو. لقد اتصلت تلفونيا. جاها تالت في تيدن. لقد اتصلت تلفونيا طيلة الوقت. لقد اتصلت تلفونيا. طيلة الوقت. يسأل. يسأل. ها لقد سألت للتو. لقد سألت. جاي لقد سألت دائما. لقد سألت دائما.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 studerar läse يتعلم يذاكر يتعلم لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت ja har studerat لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء arbeite يشتغل يشتغل ياها لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت ياها لقد اشتغلت طوال اليوم لقد أشتغلت طوال اليوم سبيس يأكل. يأكل يأكل لقد أكلت للتو لقد أكلت لقد أكلت كل الطعام لقد أكلت كل الطعام